في السرب وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح عدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القفر ومن أجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يجع منهم عن أمرنا نرقه من له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الرافيات اعملوا آل داود شكرا وقال فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأسه فلما خرت بينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما نبتوا في